بسم الله يبغل يجب الله يجب الاله واحد عيني يوم الثلاثة الجاي ان شاء الله عاشية عيد الرسل والكنيسة اختارت هذا العيد تكريب للحضنة وللخدام عيد الرسل ده عيد الخدام قول ممكن كنا نعتبر انه هو عيد افتاهدين بطرس جبوله لكن الاستشهاد كان اعلام لمدى بزلهم وحبهم وتضحيتهم في الخدمة طبعا كان الاستشهاد من اجل اسم المسيح ولكن كان بسبب الخدمة حتى ان احنا نقرأ عن معلمنا بطرس الرسول انه في مرات كان بيتسجن وينضرب وياخذ عليه تعهد انه لا ينطق باسم يسوع منطق الاسم ده ثاني ويرجع ينطق برضه ويتعذب من اجل انه بينطق اسم يسوع كان كثيرة جدا حكينا عنها هو سواء في رسالة الكورنسي معلم نبولة الرسول او سواء في رسالة الامبرانيين عن الالم اللي اكتسها و قدام الله محبة منهم بالخدمة فالخدمة في الوقتها كانت مش ممكن هي صورتها اللي احنا عشان هم فهي خبيره الرسول ليس من التلاميذ الاثنا عشر لكن اخذ درجة درجة الرسولية من اجل الدعوة اللي دعا عليها كخادم للأمم كما ان بطرس كان خادما للختان. فنحن بنعمل تكريم صوم من اجل خدمة ربنا وبنعمل ايضا تكريم للخدام في شخص بطر الصبولة في تفكار يوم استشهدهم ومن اهم ملامح الاحتفال ده اللي احنا بنعمله في عيد الرسل نحن بنحمل عشاية زي اي عيد وبنعمل قداس برضو زي اي عيد لكن شعيد الرسل نعمل قداس للأقام قداس رسل أرجل زي الساعة خميس العهد ومن هنا تقدر تربط قد يفتنا بتكرم الخدمة ومن الخادم الأول هو ربنا يسوع المسيح وهو اللي وطه وغسر رجلين التلاميذ وهو اللي قال لهم دية الطريقة تحت الخدم فبنجي في يوم عيد الرسل ونقول كلا اللي حد يخدم يوطي ووصل رجلين اللي بيخدمهم ورجلين اخوات فدا اليوم الوحيد في تذكارات التنيفة اللي بنعمل فيه تذكار بس الارجل بتاع يوم خميس العام وطبعا يوم الغتاث معروف عشان العناد لكن ده يوري لك ان العمل زي ما قال المسيح في ظهور للسلاميين في العلية كما ارسلني الاب ارسلكم انا فالعمل ممتد وانا قسالت رجليكم انت تتلقى تختالوا رجلي وفي بعض الكتابات تحت الاداء يقول لنا يعني القديس أسنسلس الرسولي كان بيحط من القوانين بتاعت الصنظيم الكنيتة ان الأسقف يعمل اجتماع في السنة مرتين للخدام بطوعه والسهن ماذا يدور في هذا الاجتماع اول شيء يوسع على رجليهم ويختلها كانت خدمة حية قوية متحركة والخدمة اللي هي هتبتدي بالطريقة دية هي اللي احنا بنكرمها في يوم عيد الرسل فبنقيم لها قداس لآن على مستوى غسل الارجل بتاع ربنا يسوع المسيح وبنكرم بنقول ان هم اخد اخليل الشهادة اخليل الرسلية فبنعمل لهم قداس بتذكر استشهادهم. لانه معلوم عن الرسل انهم استفساد كلهم ما عدا الحبيب اللي كان المفروض يتسجد لكنه ما في منتهى ان اي دا يتكتب في بولس فرصه رائعه وجميله جدا ليك يا عزيزي عشان تشارك في احساسات هاذين القدسيين ان انت ساره في الفترة ديت في اعمال الرسل إن حبيت تقرأ عن بطرس الرسول عندك من أول الإصحاح الأولاني للإصحاح الـ 12 آخر حديث عن بطرس كان في الإصحاح الـ 12 لما آمن كرنيلو إن حبيت تقرأ عن بولس الرسول تقرأ من الإصحاح 13 للآخر وإن كان إيمان بولس الرسول كان في الإصحاح التاسع حقيقة كان انا ربنا ارخم معالم الخدمة من يوم الخمسين لما قالوله ان اطلع نخدم قال لهم لا ابرحة ورسلين حتى تلبس قوة من الاعادة فحل الروح الخدس عليهم في شكل ساكل الاسنة معهم وكانت في ساكل الاسنة لان الناس اللي كانوا موجودين كانوا بتكلموا بلغات كثيرة فكان لازم يتكلم بالسنة كثير لازم عشان الناس تفهم لكن زي ما كنا بنقول مبارح ان دلوقت احنا بنعرف لسان بعض ومع هذا فكلمة ربنا متعطلة يعني ممكن يكون لك صديق بعيد عن محبة المسيح هو بيعرف عربي وانت بتعرف عربي ومان تسمح تاجي تتكلم بألسن ولا شيء لان لسان واحد ومع كده الخط معفوعة والكلمة بتأثر. بيوردي لك ان لسان الروح القدس لم يكن مجرد لغة عادية، دايمًا يظن البعض، ولكنه بعد خطاب بطرس للثلاث ثلاث، يقول لك نخض في قلوبهم، تومين إلى نفس في القلب، كان الروح القدس يعمل بلسان خاص يخاطب قلب الانسان الامر الاخر انا الروح لكل حل في شكل نار ألسنة نار وهذه النار ليس كانت نار في شكل ألسنة نار على هيئة نار ما كانت نار مادية بتحرق ولكن مرة واحدة بس تاريخ الخليسة حلت في شكل نار ديت ومنطفات مليونية وده الاصطلاحة اللي استخدمه بولس الرسول في رسايله وقال احذروا ان تتفقوا روح الله تتفقوا النار بتاعة روح ربنا. من هنا بيكتف ان طبيعة الروح في حلولها كانت طبيعة نارية وكانت طبيعة خمدة وده يكون محتاجة لان نتنزل نار دلوقتي احنا عاجين من السامة لأن اليوم محل جهة السبب في شكل عالسنة مارد وهو ما بيحل في شكل عالسنة مارد لأنه أصبح موجود في الشميسة لكن نسمع عن الثلاث تلاف اللي أمنهم بخطاب بطرس حسابه واعتمدوا وضع عليهم الآديه وقبلوا وجهه السبب ونسمع عن بوله أحد الرسل الجداد أنه لما اتعمى في الطريق فسحبوه قال يا ربي اعمل ايه فقال له روح للكنيسة روح لحنانية هو يقول لك ماذا ان باجئ ان تفعل فرح ناك واعترف بخطاياه، واعتمد وابتر ووضع عليه يد استخل عليه الروح القدس لان روح القدس حلوله في شكل نار في الواقع ده كان بيتكلم عن طبيعة الكنيسة طبيعة عمله في الكنيسة لكن هو حل مرة واحدة في شكل نار وما تصدقش أبدا إذا قالوا لك ناس إن هم كانوا بجتمع ويصلم ولما صلوا كتير وكذا فحل عليهم الروح القدس في شكل ألسنة نار أو يبدأوا تكلموا بألسنة وحاجة ما تصدقش الكلام ده لأن شكل الأعمال من أول وآخرة مفيش في مرة حل الروح القدس في شكل ألسنة نار مرة تانية هي مرة واحدة لذلك ربنا ما خلق الإنسان الأولاني من اضطراب وبعدين اعطى الانسان انه يخلف ويجيب اولاد لكن مش كل ما يخلق عيل بقى يعمل يجيب طراب تاني يعمله فديت شك خلقة الاولى بدايتها مولادها وزي ما كنا منتكلم ايضا إن, ان كان في ناس بمجتمعين وبعدين هم مجتمعين فصلوا بحرارة فلما صلوا بحرارة فنزل الروح القدس في شكل نار فعلي فالناس اللي برا شافوا النار ولما الناس اللي برا شافت النار بلغت المصاطب ضربوا تليفون من المصاطب فجات المصاطب النار ملأت في نار ده كلام برضه ما يتقالش النهارده بيقول لك حصل في البلد الثانويه حصل في البلد الثانويه مسجل في الكتب ولكن الروح القدس حلوله في شكل نار عاوز يوري عن طبيعها ليس الجماعة اللي في اندونيسيا لما اتدوا يتريدهم ويبكرهم امتحلت الروح هتبتدي من جديد او هتتخلق من جديد لا اميكتر في التاريخ ابدا انه مرة تانية حل في شكل السنة في لكن بولة الرسول كنت تشوفه في كل حتى عبارة عن نار متحرك ممكن تعتبر كده نار ناره يقول لأستاذ لما دخل مدينة هاتينة وجد المدينة مملوعة أسنام فاحتدت روحه فيه احتدت روحه فيه يعني ايه احتدت روحه فيه كان بيغني من جوه فهو وصل للدرجة ان كان في نار جوه بتقول له ازاي البلد دي تكون مملوعة أسنام راح ينام مدلس نوم صلح ثاني واشا في المدينة عاوز يقول ايه بحكاية ديات قالوا يا ربي انا في نار جوه نار جوه بتقول لي لازم اعمل حاجة للمدينة دي قال له طب تعالى وفتح قدامه الباب وناس وهو ماشي كده لا يصى مكتوب عليها الاله المكهولة لما خصت وشوف الناس بقولك فدعوه يتكلم فدعو تاني وامن دي ناس الى اخر لازم كنت تلاقي الطبيعة النارية دي في حيات بقوله في الرسول في الصدنة السحر وممكن ربان يدينا نعمة حسب وقتنا حداية ده نحنا مستعرض حياة بولس الرسول كحاجة عملية. نحنا ون لو حدنا نتكلم عن بطرس حنأخذ لصحر 12 نحنا نسيدين لصحر 13. بيقول لك بينما كانوا يخدمون الرب ويسمون، قال الروح القدس أشعلوا لي برناة وشاول للخدمة التي دعوتهم إليها. فسأموا وضع عليهم الايادي ثم أطلقوهم وديت تاني مرة وبننا بوضوح جدا ان الخدمة لازم تكون بوضع اليد اللي هي خدمة الكانون. لان قبل كده اختاروا السمح شمامسة وضع عليهم الايادي والمرة دي اختاروا الاثنين دول كتاني اكتبهم وضع عليهم الايادي ورحوا يقدس لهم ومع ان الروح القدس كان قد حل على بولس الرسول في بيت حنانيا ولكن خفيفا لاجل الخدمة قال حط عليه الايازي بعد التهم وصل فطلع بولس للسجل هو برنابس انطلقوا من انفاسيا اول بلد مروا عليها كانت ابرس فجفل في بلد اسمها دابس ولما دخل المدينة في بابه لقوا الراعي مقدم المدينة بسمع الكلام ولكن كان في واحد بيقاومه ساحب بيقاومه عشان خاطر ما ينشر في كنيسة ربنا فمتلى أبو لوث من الروح القدس. دي المره الاولانيه اللي يحكينا الكتاب المقدس ان بولس الرسول بينكلمه الروح القدس قام هو واخد بريح الروح يعني احتدت روحه فيه ورفع قلبه الى الله وقال للراجل الساحر ده ان انت تكون اعمى ولا تفر من العين فللحال وقف حضرته وبدأ بولس يكرز بكلمه ربنا وديت للمره الاولى سفر الاعمال ويبتبه يتغير اسم شاول لبوليس فاصبح اسمه بوليس ما نعرفش ليه وما عندناش اي قصارة اكثر من ان الوالد تاع البلد كان اسمه سارجيس بوليس فربما يكون يعني بغصبات الحسة في حياة بوليس الرسول ان دي كانت اول خدمة مركزة ليه ولكن احنا ما نعرفش اكتر من شدا وانطلق الى اسيا الصغرى وراحوا برج الدنفلية في مقاطح الدنفلية بلد اسمها برج وكان طلع معهم واحد ثالث ودي نقطة جميلة جدا ما كانوش حطوا عليه اليد والروح القدس ما كانت افرازه لهذه الخدمة اللي هو مرء يحن الملقب مرء فارجع ثانيا لان روح قال دي برنادة وشاور وهم اكملوا رحلتهم وراحوا ومن ومنطسيا راحوا ايقونية وبربا والاسترا ورجعناها ثانيا للحسة اللي ابتدوا منها مرة ثانية هي محطة الانسلاف ومحطة الوصيل كانت انطسيا في سوريا في سوريا في انطسيا ثانيا في السورة عشان كده تسميه انفسيان بجديه وبتاع انفس في وكانت اختباراتهم في الرحله ديت اختبارات ناريه كانوا في جزيره امره ولما وصلوا لينفسيان يدخل في مجمع اليهود تكلموا كلمه ربنا وما عندهمش غير كده ولما وصلوا ديلبا وليسترا لقوا انسان مقعد فقاوموا فالناس اهتمت بيهم وكده فارادوا انهم يبقى حلهم ذبيحه يعني كأنهم الهه ولكن بولس فك الثياب وقال ازاي احنا بشر فضربوه رجموه ورجع ثاني في طريقه بعد ما استكروا منه عجيب جدا للناس دوله ان كلمة ربنا بالنسبة لهم تخليهم يقبال الانسان دايما الفتر البشري انه عاوز يعمل المسيحية دي حاجة تنظمية كده ولها مالك أرضي نفسهم يبقى بورس ده اله بتحهم على الأرض لكن لما يقولوهم ان ربنا دالك السماء وانا عبدي نفسكم ونقولوه لا احنا نرجانك من الامور المهمة جدا ان بورس الرسول في الرحلة دي للمرة الاولى يدو الرجل لأنه هو اللي كان رجم السفنور وخلع ثيابهم عند قدميه وشاب اسمه شاور فده زي المسيح نقال عنه تقريه كيف ينبغي ان يتعلم من اجل يسير فبولة الرسول كان في حرارة الروح في خدمته في ابرس في خدمته في بربا والافترة في رجمه لم يعمل حساب لأي دقيقة، لكن رجع وهو مشحون قوة من الروح الصديق، لأن دي نار ما كناش ما كنتم فيه، ركضنا ننتشي، وحالا بعد فائت حاجات من أقتح أشاعوها الناس عن الخيان، وإن اللي مت مكثوا لذي لذي متخثن الأول، فعمل المجموعة المشحون الأول صور سليم. وبعد ما خلصوا قرارات المجمع ده رجع بولس لخدمته من جديد رجع من منفلة وليه تعبيره الجميل اللي بيقول لنرجع ونستقد اخوتنا في كل مدينة بشرنا فيها قال نرجع ونستقد اخوتنا في كل مدينة فياخد معاه سيلة وانطلق من انطلق ودي رحلة التانية وساد مرقص وبرنقبة مع بعض وهو أخذ فيها وبطل ما يطلع المرادي من انطفق سوريا وينزل على البحر لابر المتوسط على أبرس ومن أبرس يطفق أسيا الصغرة كلا من سوريا دخل على أسيا الكبرى وهناك في دربة والسطرة المنطقة دوية في كوري بغلاقيا وجد تليل تليل اسمه سينساو وابوه يناني وامه يهودية وجدته يهودية ورغم ان ابوه يناني لكن الامة كانت نصحة وعرفت تقدر رسالتها للولد فعلمته الكتب المقدسة التي كانت فاضرة ان تحكمه للخلاص ولعلم من اجمل المناظر اللي شدت انتلاها سينساو انه شاهده بيتريجني شاهد بولوت الرسول بيتريجني وهو صابر وفرحان ونعمة دينة على وجهه حتى ان بعض المفترين يظن ان بولس الرسول عندما قال في رسالته الثانية الكورنسيس انه صعد للثمت منذ البحثات الثانية للثمت الثالثة ورأى امور لا ينطق بها ولا يشوف الانسان يتحدث عنها فيرى البعض ان بولس الرسول صلا للسامة الثالثة ساعة ما كان بيتريجن فاللحظة اللي كان بيتريجن فيها كانت روحه بتحلق في السامة الثالثة وده نصيبه اللي بياخده نظير ان هو بيتحمل الرجم من اجل المسيح فبياخد روحه ويطلحها له ويرجحها له تاني زي ما عمل له السفنوس وهو كان بيتريجن فراء السماء نفسه ابن الانسان قائم عن يمين العظمة وده السؤاخ جاء حدائي انا الكنيفة الأولى كانت في الروح كانت في منتهى قوة لأن الذين كانوا يقومون بالخدمة من الرسل القديسين كانوا يعينون الله وكانوا، وكانوا في حرارة الروح يشهدون بكل قوة لأن لم تكن هناك أمر يخيفهم لأنهم كما كان يقول إلي النبي حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه فكان وقف دائماً نظام ربنا طلع رحلته الثانية عاوز يوثق في كوبر غلطنا ويقول الكتاب المقدس فالروح منع قال له ما درستش في البلد ديت لان انا فاكر الكراسه كان وده يرلي لك ان انفلات من الروح القدس مرتبط بقاعه الخادم لحركة الروح في قلبه ومرتبط بقاعه الخادم بالانجيل وبقاعه المسيح باليدين المسيح المطيع للانجيل الروح يعمل في حياتي قال له ما تتكلمك في كور غلقه فما تتكلمك أكد كم يساوث بس معي وما كنت تتخيل معايا، قد إيه كانت الخدمة أن أقوله ترسول بربي شوية كلام ذا على عديد منهم في يساوث وثيلة دي كانت كل مقاوماته في الرحلة الثانية وفي نفس الوقت كانت رحلة قوية وسبيرة التي مبنية على التلمجة والخدم الهدية والطاعة على الروح القدس. الكبرى لقيت لما وصل لآخر أسل الصغرى وهناك راح ينوم في حلم في حلم بواحد من بلاد اليونان من ماجدينيا رجل بيقول له اعبر وعننا فلما زحم النوم تحقق لأن دي دعوه من ربنا أن يعبر من أسل الصغرى ليه؟ لنجدنيه فعبر وكان مر على بلادها يرى وكان أول مدينة أدخلها في أوروبا أو في بلاد اليونان كانت هي مدينة سلوتي وسلوتي لها رسالة مخصوصة من رسالة بولس الرسول وبلد غلق عليه جدا واللي يقرأ الرسالة دية أولئيها بيسلم ناس يحدهم جدا وله خبرات جميلة جدا في البلد دي وكان لليهود عادة انهم يعملون اجتماع عند البحر. راح لليهود هو كان اي بلد يرحى يروح لليهود فكان في امرأة جانية اسمها لديوة راقعة برجوان يقالك له ان كنت وجدت ناعمة تعالى في الصدوتي فكانت هذه اول انسانة تقبل الايمان بالمسيح فدخل البيت بتاعها وصلت هي أول واحدة وصلت لها الرسالة مقدمة في أوروبا كما كانت مريم من هي أول واحدة صارت بالقيام المسيح من العماوس كما كان في سلبي له ذكريات حلوة وجميلة كان أيضا فيه له ذكريات أجمل هم كان في روح الراسة في واحد وعمل الدوسة البولس في البلد ودخل البولس وهاجوا اليهود عليه وقدموهم للحكام وضربوه وجلدوه وفسية وحطوهم في سجنة الابت حطوا رجلهم في المقترة ربطوهم في المقترة في وعشة الخشف والحجر وضربوهم بجلدات ومن هنا تقدر تحس بقوة الروح اللي كانت بتعمل فيهم انهم في منتصف الليل وهم في السجن كان يسبحان واري النيمان الرب وتحول السجن لكنيسة ومن هنا سقدر تحفظ بعمل الروح العجيب ان ليست الكنيسة هي مكان مجاهد عشان لديه بس ولكن الكنيسة هي المؤمنين الذين يستطيعون ان يحولوا السجن الى كنيسة فابتدت اصوات التسبيح تطلع من السجن المساجين اللي عمرهم ما شافوا الحدد دي يسمعوا الأصوار دي وده يريدك قوة المسيحية ان هي مش بس, بس تشتغل في دولة شوعية او ممكن تشتغل في دولة جرمسيحية او في وسط شريعة غير شريعة المسيحية او في وسط من هنا ومن هنا مستعدة ان هي تشتغل في خجن ايضا حتى ولو كانت الأرجو في المقصر اما الفرح رسالة الفرح اللي موجودة في رسال بولس الرسول هي رسالة الفريبي لانه ما دقت فرح اكثر من كده لانه واحد بيرسل والدم بينزف من جسمه من اثار الدر فالفرح ملح هاته كويسة حية لان الروح في شكل أبسينة في نار لانك الروح خامد لكن الروح حي ومتحرك لم يكن بولس في اختباراته يقول اننا اجزممت وتسميش في الصد ولكن كان يقول كل ما كان بي ربك حاسبت فما فمهزدت معنويات بولوس هم يترمز السجن من اجل المسجل لكن بالعكس معنويات بولوس ارتفعت اكثر بكثير جدا وكان بولوس يعمل بكل قوته وكل ما يخش في بيقات اكثر يفرح ويتهاد وراح بولوس بعد ما رنم ومبسط وقضى ليلة جميلة فزل النور يملى السجل والمسيح يحل بمجده فيه والأبواب في تستكع والحارس بتاع السجل يقامن ويقوله تعالى لو سمحت تعالى وصل الرسالة للبيت جسال ويقول الكتاب المقدس انه هو راح لبيته وجسل هما من جراحتهم وبشرهم بكلمة ربنا فآمن اللي الحارس وأهل بيته واكمدوا باسم المسيح وده لك ان هو عن اللي اللي بينكره المعمودية ويقولك لا ايجا الواحد لما يكبر يبا يسولد من فوق سجان فليبتي لا لازم يعتمد. وإلا ما يكمل في إمانه من ضمن الناس اللي هم اعتمدوا طبعا في فديسة لازم يكون في اطفال طبعا لان الكتاب لن يذكر فينا لكن هم ان هم اعتمدوا وبولوس طلعوا ساب المدينة ومر على بلاد ثانية باختصار عشان وقتنا ويستلم عن بلد من اللي فيها كانوا أشرف من البلد اللي قابليها لأنهم كانوا يفحصون الكتب لغيت لما وصل إلى أسينة وهناك احتدت روحه الروح القدس اللي فيه لأن شاف المدينة مليئة من أصنعها ايه يا بولد انت جاي مني انت وكيلة وتمتاوك عشان دلوقتي تخشوا بلد تقوم انت انت واقف على البلد دي قال انا مسؤول عن البلد دي كلها مش مسؤول عن نفسي يعني الخادم ما بقتش يبص لنفسه دايما هو قال في خطابه لاسقف لقطوس الكنيسه بس احفظ لشيء ولا نفسي ثمين عندي حتى اثمن بفرح بالخدمه اللي استلمتها من الرب يسوع فرح مولا ولقى المعبة جل عليه الاله المكفوز قال لهم امر عجيب يا جماعة الناس اللي في الدنيا دي بتعبد اله دوني في كل الديانات المسيح في المسيحية نزل وارسل اده وعرفنا بجاته وارسل روحه وسكن فينا وان الانات احنا مكفولين ولا بنعرف اله مكفوز وتعالوا اكلمكم عن اله ده والاله ده اللي هو في البرج بتاعه في السنة والناس بتقدم له السجود ما تعرفش عنه حاجة إذا مكهول لكن الإلهي اللي أخذ جسدنا والتحدينا وصار إنسان مثلنا وبعدين مات وقام الأموات وصعد للسنة وصعب لجسدنا وأرسل لنا روح أبيض وسكن فينا وبعينا أبنائه فأظم إحنا بعينا معرفة للإله ده وقاش مكهول بالنسبة لنا آمن البعض فالأشيبيين ناشي بخبر ويخلتفن قالوا تعالى ان اسمعت في أروس بابك جاء مجلس المحافظة هنا او جاي الاستاذ بشاع المحافظة كده حاجة جيرة كده فأجه فأعد يتكلم تسمعوه واتكلم بولك بمنتهى التجاعة والقوة واتكلم عن التيامة من الأموات فقالوا له كنسمع ماذا يقول هذا المهزار كلامه كله كل نقطة يا بولف ولا همات وآمي ولكن كان حاضر في هذا الاجتماع رجل من عظماء المدينة عضو في هذا المجلس اسم الراجل بابي ينسل في الاريو نسبة نسبه الى اروس في الاريو بابي. بعد ما خلص بولف السلام وقال له تعالى انا في موضوع قال خير قالوا انت قلت ان الاله ده طلع الصليب ومات وصار الظلمة من الساعة السادسة للساعة التاسعة من الساعة الظلمة بعد الظهر كان بنا ظلمة تحكيلي حكاية الظلمة اللي حصلت دي ذات منين وراحت فيني لاني لم يكن وقت تتوفي الظلمة انا راجل بدرس في الظلمة وتعال البيت معايا تتوفي الخزنة بتاعتي اعطف فيها اوراقي كنت تبحث في الموضوع ده ولاقيت الدنيا ظلمت تحكي لي فحكاله بالتخصيل اتدى الراجل يفتح الأوراق الأجينة ويشوف التواريخ فلقى سعلا في يوم واربع طاطر لسنة كذا اظلمت سنة من الساعة كذا للساعة كذا والراجل محطار في تعليل هذه الظاهرة فآمن بيونسك الأر البادي وأصبح من سلمين جولة الرسول آية اللهم دي إذا وجد الخادم الأجين لنفس كل ما كان شهو إذا كان الروح يحتج بسيط إذا تعمل عمل ربنا هو حيفتح لك الشخص اللي يقولك تعالى فهمني <تصفيق> مثل اللي هتجرى وراك هو اللي هتجرى وراك ويقولك تعالى فهمني في حتى شغلة جميعي من جميعي وترك حكينة وراه لتورانتوس ولما راح لتورانتوس لقى البلد واحد تورانتوس لها مين على البحر ما كان خريا وكرونتوس من البلاد اللي الجيش الرومانية تعدى عليها رايحة جاية بكت رايحة الشرق او نجلة مصر او اي حاجة لازم تمر على كرونتوس كان فيها حن يا روماني. والبلاد اللي بيبقى فيها الجيش كتير بسبقى على البحر بكان فيها الشر وبالزاد فيها الحاجات المشكوية كلما رأى القبول في الرسول ان البلد مليئان من هذه الشرور فقالت نفسه مش ممكن اعود ابدا في البلد ديس ولكن الروح قال له لا تبرح هذه المدينة احنا اتفقنا يا بروس في ساعة مطلعة ان انت مصير بالروح القدس. انا منعتك من الكلام في غلطيا لكن انا هنا بقول لك نتنسي عشوق 18 ساعة سنة ونصر لها شعب كثير جدا في المدينة انالي ليه حكمة انت هتفهم هيك يا ابو لوك بعدين الذكات البلد دي بيعدي عليها كل المراكز اللي رايحة وجايه يبقى الكرنث دي حتبقى برسه لكل البلاد بتاعه اوروبا لان رساله المسيح وصلت لروما وصلت للاستانيه وصلت لكل البلاد دي عن طريق كرنث قبل بولس ما يوصل روما لان لما راح روما لقى في مسيحيين فعا وبعث رسالة لروما قبل ما يوصل من ومادري هات اخبائي والخادم متعيد بالروح، ليش من حق ان هو يختار ده؟ ما كانش بيصدق أبداً الروح ده في حياته بولس. إسماءنا المهارة. أي لان أنا بولس ما كانش أبداً ينفسي الروح ده فيه، لأن هو كان خدمته ده. النفوذ سوف للماشيء. ده بطرس الرسول كان في منتهى الحذر لما جم الناس يشكهم قالولوا: الولادة اليهود بأكل أكثر من اليونانيين. ونعمل ايه في الحكاية جاية وثلاث الناس تزمر على بعض فبطرس رفع صوته وقال ليس حسن ان احنا نطرس كلمة الله ونخدم موايز اختاروا سبعة انتوا اختاروا سبعة منكم مميوين من رفع القدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة فاختاروا السبعة تمامة وضع عليهم العياد وكان دائهم السفنون فكانت اثنينة حجرة كانت فيها رتبكات لي لأنه كانت لها أمور مادية تغلانة أبدا لكن كان بولك الرسول ينزل البلد يدور على وصول النفوس للمسيح ويمكن يا عزيزي أنت بتراجع نفسك يمكن في يوم من الأيام كنت تكتب الخدمة كويسة وبعدين خدمتك تبدأ تكتر لأنك دخلت في محقل ومتانات وحاجات جوة كنيفة ورّة كنيفة لكن كانت خدمتك أكتر نشاط عندما كنت تهتم بالنفوس اللي يتوتى ربنا. الربانا عندما كنت تهتم بخدمتك الرحيل وانلاقيت نسنا تخين في خدمتهم اعرف انهم بيترد زواك ربانا والنفوس عندهم اغلى من كل شيء. تعطين كده ما فيه حاجة تربطه في خدمتك كانت في مدينة وكان اعظم السلامين اللي كتبهم في مدينة كورانتيا ناس كانت صناعتهم خيانين وروحنا دي كانت فيها متعرف بهم عن طريق الشغل ما كانت بيوالفهم في الكنيسة كانوا بيشتروا خيط سواء من عند الراجل الخياط ويشتروا قماش ويخيطوه ويبعوه قال له اسمك ايه قال له اسمي بولس انت اسمك يالو انا اسمي يا اكل وديت اللي معايا دي الكله وابتدت يسميهم بسيتكم واحنا يهود وانا يهودي اصلا وبعدين امنت بالمسيح فبحسنا حتات في المسيح فبدا يحصلهم فحصل ان هم التهموا سوا وكان أسلة ورسلة برة تجديرة جدا للكراجة في هذه المدينة وفي مدينة أكسس عين وقبل السنة نصف في خدمة مركزة جدا ورجع ثاني. رجعت رحلته لأمسكي وقلت رحلته التانية رحلته التالتة باختصار رجع ثاني لأوروبا ورجع مر على أكسس وهو رايح الوهود هيجي الدنيا فمتى سنتين في مدرسة انسان اسمه شيران في رحلة الثالثة وقعد في المدرسة دي يعلم يعني ايه مدرسة انا مش ممكن اتخيلها اكثر من هي تكون عبارة عن قطين كده ساقة مكونة من قطين ثلاثة طورة رسول من صبح البنين يسألوا ويجاوبهم عن المسيح يأشوف طولة البال يشوف الخدمة المركزة كلين آي دي تلاميذ عشان لما يصيب آكسس يسيب البلد بالسويس إن فيها تلاميذ وده عيب الحمد لله مبتاعين من النهاردة اللي هي ممكن تسيب ناس يقدروا يأخذ الروح وينقلوها بقوة وبحرارة بتعملها الصبحية رأيت كثير الكلام كثير لكن ما كان في طريق بولس الرسول كذا كان طريق التلمذة ويتكلم. اتكمل رحلته ورجع ومر على بلد اسمها ميليتيس فريح اكس ومن ميليتيس استبع قصة الكنيسة وكلمهم الخطاب الخالد بتاعه ده قال اتحصل اتحصل اتحصل اتحصل اتحصل اتحصل اتحصل ان ثلاث سنين هنا في فيكم لم اصطر عن ان انظر كل واحد بدموع الدموع اللي كانت عندك بولس قال للروح الخدس اللي فيها كان بيشليني هانية جمع وانا بانظر النسوس دي كلها ودورينا ان روح القدس في الحياة بقوله سرسيل كان نار تعالى بتنبف دموع ماذا دي خدمة روح القدس في تحت الفنيسة ماذا لو كان الروح الفنيسة النهاردة مصر ماذا لو كان الروح اللي في الفنيسة النهاردة معطل ماذا لو كان الروح القدس مليو ثمار في حياة المؤمنين لما حبه ولا فرح ولا سلام ولا تعطف ولا تقول أنا ولا صبر ولا إيمان ولا صلاح. ماذا لو كان الروح الخدس نفوش حياة طوبة السجيسة ماذا لو كان الروح الخدس يتعامل في الشدمة لكن بولس كان فرد الوحيد لم يكتر عن أن ينتر كل واحد بدموع ثلاث سنين ونفضنا بسيطة لا كانت مثل ولا أخفيص ولا حاجة لكن كان بسلامه عنك لليهود واليونانيين مش ترق وفي نهاية اثابه ده ده في الكنيسة قال له محتار الزمن. في ناس فاتدخسة لفصيكم زهاب خاطفة لا تشفق على الرعية منكم انتم مش من بره من جوه الكنيسة والكنيسة طين عمرها عاش فيها الهرطقات والحاجات اللي تطلع من جوه لا تشفق على الرعية متر حمص لأن الخادم اللي في مخلص للمسيح ما يبقى قلبه على الخدمة، على الخدام يغفرنا على رؤس، لكن الخادم اللي يبقى قلبه على المسيح، يبقى الخدمة ذي في قلبه إذا أنزلها بدموع، لكن الزعاب القاطع لا تصفق على رعاية، وكم الرحلة ورجع وخلص الرحلة الثانية، أما رحلته الثالثة فهي اللي قال عنها أنا سفير في ثلاثة، فهي اكتتبت بأنهم ما استهموا. ظل فرفع دعواء الى قيصر تحطه في قديس ثلاثل وبتبعه يتنقل من لبلد لبلد لبلد وكان يستغل الظروف بطريقة رائعة ان هو لما صلبوه عشان يوقف قدام في لكس الوالد والملك اغرباه فتذكر الاية اللي قالها المسيح ان انتم هتوقفوا قدام ولاه وملوك من اجل اسمي فيقول ذلك شهادة لهم اما الان حوصل رسالتي واسمي للملوك الجاي الا عن طريقكم فوقف رجام الوادي وكان يتكلم عن البر والتعقف والديونة فارتعد الواجد بارتعد وبعدين قال له ايه بقليل تقنعني عن قصير مسيحينه قال له بقليل وبكثير كنت اصلي من اجلك في الليلة ديت وانا في السجر فاتليل الصلاة مرة الليلة كان بيرتل وليلاجي كاتليل في الصلاة كنت اصلي من اجلك ان تصير نسلي في كل شيء ما خلق هذه القيوط معدى القيود ديت واللي في ديت وكان من رحلته بولوس وكيف ما تعمل سفينه في لما وصل روما لكن ربنا قال له يا بولوس ان عشان فترة انت ولا واحد من السفينة هيهلك رغم الزوابع السديدة دي فوصل بولوس بنعمة ربنا الى روما قبل بطرس ما يوصل كمان وقعبت الحرية ان هو يلتقي باليهود وابتدى يتكلم عن الإيمان المسيحي الموضوع اللي ساغل باستمرار ويكلمنا عن الحوانيت الثلاثة انا عرفت ايه تفاصيلهم دول ثلاث دكاتين كان بيتردد عنهم بقوله في الرسول ويعلقتوا بالحوانيت الثلاثة دول والناس اللي كانوا بيقولوا وابتدت المسيحية بعد روما دي مكانت مركز الامبراطورية الرومانية تتحول بهذه الكرازة البسيطة من هذا السفير في الثلاثر لأن رحلته الأخيرة كلها والثلاثر في دي من هذا السفير في الثلاثر أنه تمتصل المسيحية إلى قلب الامبراطورية الرومانية لا بكيف ولا برمح لكن بقوة الروح، ومن أجمل الرسائل التي كتبها بولس الرسول كتب في السوجة ولما عانيه تبرك وبقى يقرب يغمض ونظره دعس وابتدى يقول لهم اكبر بحروف كدى ينال الرسال بتاعته على ناس عشان ان تكتبها لي كتب رسائل جميلة جدا جميل ودعا للفرح في السجن عمل حدات كثيرة وقام الناس دي في السجن حرمية رسول دخلوا معا في السجن سوا مع المساجين منهم أنسينا اللي شرق سيده فليمون قال ابولث الرسول أنسينا اصطلع قد مدد السجن وطلع وابولث الرسول دعت معي رسالة لسيده لفليمون وقال له اسمه يا فليمون أنسينا ازاي انا ولدته في قيودي وانا متأيد انا ولدته لشده علي ابولث الرسول المسيح شخصيا وهو بيولد الله السليمين وهو متعلق على الطبيب الذي ولدك في قيودي الذي هو أحسائي يقبله نظيري إذا كنت تقبلني تقبله زي المسيح ديول الذي يقبلني يقبل وبيقوله إن كان عليكي وسرع الشديث بتاعك فأنا أقوله أنا أوفي أنا أفد وهو الثلاثة في ايدي لكن الروح اللي فيه كانت أقوى من الثلاثة واقوى من الجسد اللي كده يهزل ويضعف واقوى من الشوكة اللي كانت في جسده والمرض اللي حل بيه في شيخ أخته. واقوى من مفارقة الجميع لهم الجميع تركوني وحدي سابوني كلهم مفضلتي معاو معايا غير مرقص اللي هو ناس لي للخدمة هذه كلها لم تكن تستطيع ان تحد من قوة الروح الناري اللي كانت في حياة بولس الرسول لان الروح كانت فيه من طاقات ومن حدود السجن ومن سجن من روما الدايئة ده اللي كتب منه الرسائل اها بقيلها عشرين قرن الرسائل بتتغذى عليها الكليسة و... ويا ما ناس انه في الكليسة على رسائل بولس الرسول وعلى كلمات جولة الرسول ويا ما هذه الكلمات لديته النهاردة بترن في أزنة وبنتعلم عليها وبتغير حياتنا هذا السفير في الثلاسل كتب ذخلت كليسة ما زالت الكليسة عايزة ايه حجتك ان انا ما خدمتني سجن ثلاسل شيخوخة كبر قلت نظر نظر بقى يعني شوكة في الجسد مرض ما حجت ايه الحجة اللي هي تستطيع انت النعمة هو ده اللي قاله في رسالكم ماذا يتصن عن محبة المسيح وقتده يتسلم أكد أمزيق أم عمق مرتفاع كان خليقه حاضر أم مستقبله مفيش حاجة تقدر تتصنع عن محبة الله التي في المسيح السور هو بقول اللي احنا نحتفل به ان هو استشهد بقطع رأس بالسيف استفل بالسجهاد تكريم لخدمته اللي قال عنها بعض الناس ان بولس الرسول لو انسان عادي بإمكانيات الإرساليات البشرية بتاعت الأيام دي ولسفت البلاد دي وبشره كان يحتاج لخمسمائة سنة عادي ان يوصل الرسالة بتاعته بيغلطوا الناس جولت لما بيسببوا التشبهات دي لكن لم تكن خدمة بولس الرسول لكن كانت خدمة الروح وكان بولس ان كان يفتخر زي ما قال. في رسالة الكورنسوس سياسة استخر بأمور ضعف كان يستخر ان هو جبن ورموه من الساق في جنبيل كان يستخر بالشوكة بتاعته وبمرضه كان يستخر بهذه الأمور ويقول ان ربنا قال لي نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل ان شاء الله يروح بولس الرسول اللي الهابت كلها بروح الخدمة وتتلمز عليه كل الخدام تحل في كلها من أولها لأثارها وتلهب روحنا ايضا وتجعل ارواحنا تحتد ولا تجعل هناك قوة تقيدنا عن ان احنا نشهد لكلمة ربنا ويكون الروح اللي فينا مش مطفي ولكن كما استلمناه روح ناري نلهبه بالصلاة وبالتاركة مع ربنا والتاركة مع السليسة لإلهنا المزيد